يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَذَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَذْرِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهِ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 ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان تكتبوها واشهدوا اذا تبيعت ولا يضر كاتب ولا شهيد